يقول هذا السائل أمي نصرانية كيف أبدأ الدعوة معها هذا سائل يقول أمي نصرانية كيف أبدأ دعوتي معها دعوتك مع أمك تتلخص في أمرين عظيمين عليك أن تعتني بهما مع والدتك عناية دقيقة وهما في واضحان في قصة أبي هريرة مع أمه وهي في صحيح مسلم الأمر الأول أن تكثر من الدعاء لها بالهداية ولا تستهم بأمر الدعاء أكثر من الدعاء لها بالهداية ولا سيما في صلاتك وخاصة في سجودك وقبيل السلام من كل صلاة. احرص على أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديها وأن يشرح صدرها للإسلام وأيضا في الثلث الأخير من الليل وتتحرى ساعة الإجابة يوم الجمعة الشهد اعتني بالدعاء عناة دقيقة وأنت تطمع وترجو من رب العالمين أن يشرح صدرها للهداية لأن الهداية بيد الله الهداية بيد الله سبحانه وتعالى فتحرص على ذلك وبهذه المناسبة ندعو الله عز وجل لأمي هذا السائل ولجميع طلاب العلم الذي الذين لهم إما أم أو أب أو أخ أو أخت أو غير ذلك أن يمن عليهم بالهداية وأن يشرح صدورهم للإسلام وأن يعين هؤلاء الطلاب على حسن الدعوة لهؤلاء الأقارب إلى دين الله تبارك وتعالى أما الأمر الثاني فهو الدعوة الدعوة بلطف ورفق وتخير الأوقات المناسبة والاسلوب أيضا المناسب مع الملاطفة بالهدية والمعاملة الحسنة والبر والإحسان ونحو ذلك يعتني بهذه الأمور والهداية بيد الله سبحانه وتعالى يمن بها على من يشاء من عباده فهو جل وعلا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نعم أحسن الله سؤاله الثاني يقول كيف أحصل حسن الخلق تحسين الخلق أيضا يحتاج من العبد إلى أمور يعتني بها الأول الدعاء ولا سيما الأدعي الماثورة اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لاحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي اللهم إني اعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء ونحو ذلك من الدعوات المأثورة عن نبينا الكريم صلوات الله والسلام عليه يحرص على الأدعية الأمر الثاني عليه أن يقرأ كثيرا في الكتب التي الفت في الآداب والأخلاق ومن أحسنها وأوعبها كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره من كتب أهل العلم فيقرأ في الكتب التي خصصت للكلام على الأخلاق والآداب والأمر الثالث مجاهدة النفس على, التخل... على التحلي بهذه الأخلاق الفاضلة هو التخلي والبعد عن اضدادها من الأخلاق الرديئة السيئة والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فيجاهد نفسه والأمر الرابع أن يتخير من الاصحاب والرفقاء من يعينونه على حسن الخلق لأن الصاحب ساحب ومؤثر في جليسه ولا بد كما قال نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل فيحرص على تخير الاصحاب والرفقاء الذين يتحلون بالأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة حتى تكون صحبته لهم عونا له على التحلي بالأخلاق والآداب. نعم. يقول ما هو أعظم الذنب بعد الشرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكبائر في أحاديث عديدة. وفي كل منها يبدأ بالشرك بالله سبحانه وتعالى لكنه كما أشرت سابقا يعني في كل مقام يعدد من الكبائر ما يتناسب مع المقام فهنا سأله رجل عن الكبائر فقال الشرك بالله والياس من روح الله والقنوط من والأمن من مكر الله وفي حديث ابن مسعود قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال وشهادة الزور على وشهادة الزور على وقول الزور فما زال يرددها صلوات الله وسلامه عليه فذكر هنا في هذا الحديث عقب الإشراك بالله عقوق الوالدين وعقوق الوالدين جاء في القرآن الكريم في, في مواضع عديدة ذكر حق الوالدين مقترنا بحق الله مثل قول وقضى ربك الا تعبد إلا اياه وبالوالدين احسانا عبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وحقوق الوالدين هو من أعظم حقوق العباد لأن العباد لهم حقوق من أعظمها حق الوالدين ولهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى صدر كتابه الأدب المفرد بباب بر الوالدين لأن الوالدين هما أحق الناس بهذه المعاملة الطيبة هو الخلق الكريم الفاضل فأعظم الذنوب هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى ثم يليه أيضا أمهات الذنوب مثل القتل قتل النفس التي حرم الله الا بالحق والزنا والسرقه وهذه الذنوب الاربعه جاءت مجتمعة في احاديث عديدة منها قول النبي عليه الصلاه والسلام فيما صح في حجه الوداع على انما هن اربع لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا وفي الخطبة التي قالها عليه الصلاة والسلام عقب صلاة الكسوف ذكر هذه الذنوب الأربع ذكر هذه الذنوب الأربع ذكر الشرك وذكر القتل وذكر الزنا والسرقة فهذه أمهات الذنوب والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما نعم يقول أحسن الله إليك لا شك أن الخوف والرجاء عملان قلبيان لكن كيف أضبط بينهما فهل يجوز لي أن أغلب جانب الخوف الأصل, الأصل أن يؤتى بهذين العملين القلبيين بتوازن دون أن يغلب أحدهما على الآخر ومثل لهما أهل العلم بجناحي الطائر بجناحي الطائر فإذا كان يحرك جناحي تحريكا متوازنا استتم طيرانه وحسن سيره وإذا اختل أحد الجناحين اختل الطيران فالأصل أن يكون الرجاء والخوف معه بتوازن لكن يقول العلماء في بعض الحالات يغلب أحد الجانبين بما يحتاج إليه من مداوات لقلبه ومعالجه لنفسه فمثلا إذا أقبلت نفسه بدات تميل لشيء من الذنوب تحتاج في هذا المقام إلى أن تخوف وأن تذكر بالعقوبة وما عده الله سبحانه وتعالى لأهل هذه الذنوب فيحرك الخوف في مثل هذه الحال حتى لا يندفع للمعاصي والذنوب وفي اللحظات الأخيرة من حياة الإنسان يقول العلماء يقوي في في في قلبه جانب الرجاء جانب الرجاء رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى فالشاهد أن الأصل أن يؤتى بهما بتوازن إلا إذا كان ثم مقام يقتضي المعالجة يغلب أحدهما شيئا يسيرا بحيث يداوي ما وجد عنده من خلل أو تقصير نعم يقول أصرفت على نفسي في الكلام في أعراض بعض الدعاة المنتسبين إلى السنة فماذا أفعل وأنتم تعلمون أن حقوق العباد لا يغفرها الله إلا بالاستحلال من أولئك الأشخاص وأنا لا أتمكن من الوصول إليهم الاستطالة في أعراض الناس سواء الدعات أو غيرهم وقيعة وقدحا وطعنا وشتما وسبا وغير ذلك هذا أيضا من الذنوب العظيمة وفي الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام إن أربى, أربى الربا استطالت المسلم في عرض أخيه بغير حق أربى الربا أي أشد الربا. بمعنى أن النيل من الأعراض أشد من الربا فيما يتعلق بالأموال، لأنه وصف عليه صلاة والسلام الاستطاله في الأعراض بأنه أرب الربا أي أشد الربا، فهو أشد من الربا في ما يتعلق بالأموال، وبعض الناس يتورع عن الربا فيما يتعلق بالأموال ورعا عظيما. ولا يتورع عن الربا الذي هو أشد منه وهو الاستطالة في أعراض الآخرين والوقيعة فيها فهذا مقام خطير وينبغي للعبد أن يصون نفسه عنه وأن ينزهها منه وإذا كان ابتلي بشيء من ذلك ووقع في شيء من ذلك فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويندم على ما حصل منه من تفريط وتقصير وفيما يتعلق بطلب العفو منهم وقول السائل إني لا أتمكن من ذلك أهل العلم يقولون إن كان يترتب على اخباري من اقترت عرضه أو اغتبته أو نحو ذلك يترتب على إخباره فساد ومضرة فلا تفعل ذلك وإنما تخبره اجمالا وتطلب منه العفو اجمالا تقول قصرت في حقك وأسأت اليك وأرجو المعدرة وأنت رجل يعني تحب العفو ومن هذا الكلام ونحوه يطلب من العفو دون أن يفصل له ما وقع منه دون ان يفصل له ما وقع منه وايضا يبدل تلك الاساءات باضدادها فإذا كان يقع فيه ثلبا و... و... وانتقاصا بغير حق وبغير عدل فعليه ان يبدل ذلك بالثناء عليه وذكره بالخير في المجالس التي كان ينتقصه فيها ويذكره وكان ب... فيها ويذكره بالشر لكن لا يلزم من الطلب المباشر منه بالعفو إذا كان يترتب على ذلك مفسدة إذا كان يترتب على ذلك مفسدة نعم. هذا يطلب مفضلتكم العلاج والنصيحة حيث ابتلي بالخوف من أن يتقدم أن يكون إماما أو أن يكون خطيبا الخوف الذي يحدث عن هذا السائل يسمى الخوف الطبيعي، يسمى الخوف الطبيعي، لكن الخوف الطبيعي إذا تجاوز الحد دخل في حيز الدم، دخل في حيز الدم وربما يصل بالإنسان إلى نوع من الجبن الذي جاءت الشريعة بالتعود منه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان. يستعيد كثيرا من العجز ومن الجبن ومن البخل فالخوف الطبيعي لا حرج على الإنسان فيه خوف مثلا من سبع أو خوف من حية أو خوف من عدو أو نحو ذلك هذا لا شيء فيه ولا يؤثر على إيمان الشخص لكن إن تجاوز هذا الخوف الطبيعي حده فإنه يصل إلى جانب مذموم جاءت الشريعة بذمه والتحذير منه وهو الجبن ومداوات ذلك أولا بالاستعادة التعود بالله سبحانه وتعالى من الجبن ثم مجهدة النفس مجاهدة النفس وإذا كان مثلا يتهيئ أن يلقي خطبة يحضرها ألف إذا كان يتهيب من القاء خطبة يحضرها ألف أو أكثر يبدأ بكلمة يحضرها عشر ويتدرج مع نفسه مرانا لها حتى يذهب عنه ما يجده في مثل هذا المقام من من خوف أو نحو ذلك فالشاهد ان المران وتدريب النفس والدعاء والتعود بالله سبحانه وتعالى من الجبن مثل هذه الأمور يستعين بالله جل وعلا ويذهب عنه هذا الذي يجد نعم يقول حفظك الله ورعاك نحن في بلد الموظف والمدرس في المدارس والجامعات يقع في الاختلاط مع الطالبات فما توجيهكم لنا حفظك الله الإمام بن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية تحدث عن خطورة الاختلاط على الجنسين الذكور والإناث حديثا ينبغي الاطلاع عليه والوقوف على فوائده العظيمة وتنبيهاتها المهمة التي يحتاج حقيقة أن يقف عليها المسلم حتى يكون على حذر من هذا الداء العضال حتى إنه قال رحمه الله تعالى إن اختلاط الجنسين أصل كل بلية وشر إنه أصل كل بلية وشر بمعنى أن هذا الاختلاط ترتب عليه مفاسد وأضرار جسيمة وعظيمة جدا وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما تعلق بالصلاة وفي المسجد خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ابعادا للرجال عن النساء والنساء عن الرجال حتى في المسجد حتى في المسجد لأن اقتراب الجنسين واختلاطهما في المجالس العامة والمنتديات ونحو ذلك هذا يجر إلى مفاسد لا يعلم مداها وخطرها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى ولهذا ينبغي أن يحرص الإنسان على البعد عن الاختلاط وتجنبه في نفسه وأهله وولده ومن يتق الله سبحانه وتعالى يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما وأن يصلح لنا شأننا كله وان لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا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 اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين جزاك الله خيرا